innaka antal wahhab rabbana innaka jamiaa an-naasi yawmal la roiba fiih la yukhlifu mi'a ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود النار كذاب ال فرعون والذين من قبلهم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 فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار.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 La' ilaha illahua la' zizulha' kiin. Inna dinahin da' lahi' islam. Uwa muhtala' falla dinahua tulkita' ba' illa. Mien ba' di ilmu ba' jamm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 وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ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 fahliaaikaariaaibosiaistaan, seolrajaan, seolrajaan, seolrajaan, vaatı poza, if كestä Töne 이미 consumers Guessing to Fixing inni, en tekemini办, tekemini выз Canadimineella. Quyсаite накינessa, ины myötä Mutti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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Qul in kunntum tuhibbun allah fattabijuun yuhbibikum allah fattabijuun yuhbibikum allah fattabijuun yuhbibikum allah wa yagfir lakum vunobakum wallah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 والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمارا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 اعيذها بك وذريتها وانني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ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 يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ أتم هؤلاء حاجتهم في ما لكم به علم، فلما تحدون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 Allahu wali al-mu'minin wa da'atayfa min ahl al-kitabilaw yudlunakum wa ma yudlun illa Kitäbil, lma tekfuron baa'iatillah, lma tekfuron baa'iatillahi, wa antum teshadun. Ya al-kitäbil, lma talbisun al wa tektumun al wa antum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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا بِهِ به قَالَ تنصنه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين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 INNA ALLADHEENA KAFAROO BA'DA EEMAAANIMIHIM THUMMA ZADAAU KUFRA LAN TUQBALA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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَ الْنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَهُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 Qul yaa ahl al kitab limat asddoon an sabilillahi man aaman tabgoon haa ijaja tabgoon haa ijajou waatum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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَلَبَ لَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُم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 وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَ الضُّجُوهُ وَتَسْوَدُ الضُّجُوهُ فَأَمَّنَ الَّذِينَ سَوَدَتُهُمْ أَكْفَرُتُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ تَلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم مذلة أينما ثقفو illa بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم مذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس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 Matunko ima tuyat Luna Ayatillahi wahom yasdun. Yuk minuna billahi walya humillahid Wayat Muna Billaw Fiwayan Hauna Nilmon Fil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 فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل الريح كمثل ريح فيها صر اصابت حرثا قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْنُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 وَلَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُم أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُم رَّبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ من الملائكة مزلين بل إن تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين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 لَكَ رَبَّهَا فَاسْتَوْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يُفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَأَكَ جَزَاؤُهُم مُّغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٌ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 هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُم ۖ طَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ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 رَأَتَلَمَّهُ رَبِّيُن كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لما أصابهم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ paunu, rabba napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, napaumilla, وَثَبِّتْ napaumilla, napaumilla, napaumilla,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 لمَأُفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْقَتِلُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفْضَلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجه عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعمل وكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لَمْ يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 وَلِلَّهِ ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء We'll ما قالوا they said, and kill them the apostles without the right, and we'll say to them, take the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 فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ مَوْتٌ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 ربنا فوفر لنا ذنوبنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم لأكفرا عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات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 Lämmännettäjärin tahteen alhaa on kaladin, joissa on nuzulat, nuzulat, joista on ilta. Ja ilta on hyvä heille, joilla on